الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصره لا يحسبه رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وردي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي ان تبت إليك وإني من المسلمين هذا هو الدرس الثامن والعشرون من شرح لكتاب شاذ العرف وقفنا عند قوله ويكاد و... ويكون ممتنعا إذا انتفى شروط الواجب نتكلم عن تأكيد الفعل المضارع مولانا ما هي شروط الواجب يا مولانا؟ قلنا يجب تأكيد الفعل المضارع بنون التوكيد إذا كان مثبتا إذا كان إيه؟ ده أول شرط طب اسمع كده يا مولانا؟ اسمع يا حبيبي لما قول تالله تفتأ طبعا معلوم النفات يا أخت من أخوات كان يعني لما أقول ما زال ما برح ما فتئ من فك هذه الأربع لابد أن تسبق بنافي لكي تعمل عمل إيه كان ممكن يكون النافي مقدر مش موجود في الكلام طالله لا تفتق... قل طالله تفتأ تقول يوسف أصلاح لا تفتأ صح؟ طب ليه ما قلش طالله تفتأنا لماذا لم يؤكد الفعل؟ لماذا منع توكيده؟ لأنه ليس مثبت إنما من فيه شيخنا؟ وإن كان النافي مقدر طيب في مثال العرب تقول له تالله لا يذهب العرف بين النا... بين الله والناس ما قالش يا شيخنا لا يذهب النا لماذا امتنع توكيد الفعل لأنه سبق بنفي ونحن عايزين أول شرط من شروط الواجب يجب يكون مثبت الحمد لله فين وضع كده طيب وبعدين أيوة أو حالا يا حالا يعني عايز يكون النفي في الحال كقولي كقرات ابن كثير لا أقسموا بيوم القيامة لا أقسموا الآن مش إحنا بنقرأ يا شيخنا لا أقسموا بيوم القيامة طب لا أقسموا بيوم القيامة صح لو اعتبرنا ان لا زائدة ده لتأكيد النفي عفله تاكيد القسم خلاص لما واحد يقول لا والله ما عملت كذا لا والله دخول لا النافيه دي هي تعتبر زي و والله ما فعلت هذا لما يقول لا والله ده تاكيد للقسم انت كذا فهمت يعني نقول والله ما فعلت هذا لا والله ما فعلت هذا تأكيد تاكيد يا شيخ تاكيد للقسم او رد لجواب سابق هل أنت فعلت لا والله ما, والله ما فعل فهمت ولا؟ لا يعني لا ده رد على إيه يعني مثلا لا أقسم لا ليس الأمر كما قلتم إنه ما فيش بعث وقيام يعني أقسم بيوم القيامة فهمت يا شيخنا؟ على تحال حال سيدة أبنك سيقار إيه لا أقسم الآن يعني يبا لا أقسم لا تفاهم؟ أنا سيدي فهنا يا شيخنا قراءة ابن كثير لا لأقسمه بيوم القيامة واضح يا شيخنا؟ الشاهد على هذه القراءة أن الفعل أقسم جاء غير مؤكد بالنون مع أنه واقع بعد قسم لكنه أريد به الحال فامتنع توكيده فهمت يا شيخنا؟ أيها سيدي أيها وضع حدي أيها أيها يعني لأقسمه لا الآن طب إن لم يا شيخنا ده المفروض واقع فجر قسم والله لا أقسمه ممكن أقول لا أقسمان نا بس اللام على قراء سيدنا لكثير قصد به إيه الحال وليس الاستقبال لأننا عايزين يا شيخنا يكون إيه القسم في المستقبل قال الله لأكيدنا في المستقبل يعني طيب والشاعر قال إيه يمينا لأبغضوا كل مرئ يزخرف قولا ولا يفعلوا ده طبعا مش مش فاهم معنى البيت لا. ها لا يا سلام الآية يا شيخنا مش بتقول يا أيها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كما عندما ترى واعظا يعظ الناس أحسنوا إلى ابائكم وهو اصلا بيشتم والده طب فالقوم بصليش فما شيخنا فبيقول لك هو شعر بيقول كده يمينا ده قسمه لا ابغض ها؟ أصلها لو أبغي طب لماذا لم يؤكد الفعل لأن اللام هنا قصد به الحال لو أبغده الآن يعني يبقى اللام دي يا شيخنا اللام عندما دخل الدلت على أن الفعل مضارع قصد به الحال زي اللام الدخل في قراءة سيدنا إيه؟ ابن كثير لو قسمه يعني الآن صح ما اللام دي يا شيخنا عندما تدخل على المتاع المضارع تدل على أن زمنه الحال وليس الاستقبال عرف زي إيه شيخنا سيدنا يعقوب قال لأولاده إني لا يحزنني أن تذهبوا به فكلمة يحزنني دفعل مضارع يحتمل الحال والاستقبال فلما دخلت عليه اللام عينته للحال لا يحزنني الآن يعني واضح؟ ضبقرة سيدنا ابن كثير لا أقسم يعني الآن لأن الفعل المضارع عندما تدخل عليه اللام تعين زمنه للحال غير لا أقسمه بيوم القيامة القراءه اللي احنا بنقرأ بيها صح يا شيخنا دي اسمها يبقى احنا يبقى عايزين زمن الفعل يا شيخنا مستقبل خلاص تالله لا اكيدنا صامكم يعني في المستقبل واضح كده يا شيخنا الحمد لله فهمت انت كده واضح الحمد لله طيب فضل الله وبعدين اه وبعدين بيقول لام يمينا لابغض كل امرئ يزخرف قولا ولا يفعل وعياذا بالله من ديم صفات المنافقين يعني تلاقيين ما شاء الله كلامه فصيح ومبتاعه وهو العمرية خربانه معه يعني يقول كلاما ولا يفعل به فبيقول يعني هو يقسم بالله ان هذا الشخص ابغضه في الله اللي هو يقول ما لا يفعل يعني واضح يا شيخنا او كان مفصولا من اللام مفصول يا شيخنا اسمع كده ولا سوف يعطيك اصله لا يعطي النك فصل بين الفعل يعطي وبين اللام بسوف فلما فصل امتنع شيخنا ليش قديه شروط الواجب اللي احنا قلنا ان يكون مثبتا صح لعلك تذكر اللي احنا قلنا ان يكون مثبتا ومستقبلا وفي جواب قسم غير مفصول بلاميه غير مفصول عن لاميه بفاصل خلاص يا شيخنا هننتقل الآن إلى حكم آخر الفعل مؤكد بنون التوكيد المضارع المسند إلى اسم الظاهر أو ضمير الواحد المذكر إذا لحقت النون الفعل فإن كان مسدل إلى اسم ظاهر أو ضمير الواحد المذكر فتح آخره لمباشرة النون له ولم يحدث منه شيء سواء كان صحيحا أو معتلا طيب أنت مش فهم حد صلى على رسول العرس طب الكلام لنشحت كان واضح ولم يحتاج صبورة؟ طيب الحمد لله الآن يا شخنا عايزة نكتب على صبورة عشان تفهم الكلام يا شخنا بسم الله الرحمن الرحيم إذا لحقت النون الفعل ماشي قال فإن كان مسلم إليه صمي ظاهر نجيب كده بسموا لنا بسم الله الرحمن الرحيم لا ين صرنا زيد أين الفعل المضارع مولانا؟ ينصرنا اتصل به نون التوكيد اتصل مباشر يعني لا يوجد فاصل بينهما والفعل ده أسند إلى اسم ظاهر اللي هو زيد يبقى الفعل مضارع وكده بنون التوكيد الشديدة والفعل نفسه أسنده إلى زيد فده مسند والفعل ده مسند إليه خلاص هو يتكلم يا شيخنا عن ايه؟ عن آخر الفعل آخر الفعل لجراء الرأى دي ما ده آخر حرفه في الفعل؟ هو بيتكلم عن آخر الفعل يقول هنا إذا لحقت النون الفعل أيضا النون لحقت الفعل خلاص؟ والفعل ده نفسه أسند إلى اسمه ظاهر ماشي مولانا؟ فتح آخره لمباشرة النون ما احنا درسنا فعلي من نحو مولانا أن المضارعة إذا اتصل به نون التوكيد الاتصال مباشر يبنى على الفتح بعكس غير المباشر زي ولا تسمعوننا يا شيخنا فاكلتا فاكل ولا تسمعوننا شوف يا مولانا ولا تسمعوننا ولا تسمعوننا أدعوننا طب هنا الفعل اتصل بنون التوكيد هو. صح طيب الضمة دي معناه اتصال غير مباشر أصبها لا تسمعونا كده لا تسمعونا صح يا شيخ فدا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون من الافعال الخمسه ونون التوكيد الشديد دي حرف تاكيد بلوش محل من الاعراب فحذفت النون لتوالي النونات يعني كثرت فالتقى ساكنان واو الجماعه الساكنه والنون الاولى من نون التوكيد السكنة فالتقى ايه فحذفت الواو للتقاء الساكنين وبقت الضمه اشاره الى واو الجماعه المحذوفة. صح يا شيخنا؟ طيب هو بتكلم عن ايه شيخنا؟ عن اخر الفعل ده فقال تفتح الراء يبقى فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بأنه انت الاتصال مباشر فام يا مولانا؟ طيب ولم يحذف منه شيء ولم يحذف منه ايه؟ اما فيش حاجة حذف منه ما هي ايه؟ ينصروا ينصروا كل حروف موجودة طيب سواء كان صحيحا مثل يا لا ينصران زيد ولا يقضياننا يعني كلمة يقضي كلمة يقضي يا مولانا هذي يقضي آخر إيها مولانا يا, يا. لما قلت يقضي ياء الناء برضو فيش حاجة حسفة رغم أن ده فعل معتلة بالياء صح يا شيخنا طيب لما نتكلم على انتبه يا شيخنا طيب يغزو ده معتلة بإيه بالواو أقول يغزو والناء يبقى تصل بنون التوكيد الشديدة ومبني على الفتح ورغم انه ايه اخره معتل ولم يحذف منه شيء حتى حرف العلل لم يحذف ولا يسعى نا ولا يشيخنا شيخنا رغم انخذ ده ذلك انتبه سعاء ده اسمه عندنا فعل معتل الاخر المعتل الاخر ده اسمه ناقص يا مولانا لان الحرف ده بينقص يعني سعاء تجد الالف حذفت شوف سعاء او السعاء رغماء رموا دعا دعوا تجد الالف حذفت الالف دي يا شيخنا الالف دي يعني سعى من السعي يعني اصلها هي سبحان الله لما تاكد تاكد الفعل الالف ترد لاصلها وما تحذفش يعني شوف سعى يسعى سعيا يبقى الالف اصلها ايه عند تاكيد الفعل هترد الالف لاصلها ولا تحذف أقول لأسعيننا إلى الخير يا رب كنت فهم الحمد لله انت فهمت كده ماشي طيب رده اللام إلى اصلها ماشي أيوة المضارع بقي كم على الوقت المضارع المسند إلى ضمير الاثنين ان كان مصدر يضامن السنين لم يحذف ايضا من الفعل شيء وحذفت نون الرفع فقط لتوال الأمثال سال نون التوكيد تشبع لا بنون الرفع طبعا مش فهم حاجة صلى على رسول الله لا تنصراني اسمع يا سيدنا الشيخ اسمع يا سيدنا يا رب اللهم اسمع يا رب العالمين اسمع مولانا هذه كلمته مولانا ينصرها اه ينصروا آخر حرف فيها ايه الراء الراء هاقولها اسمعني لا تنصرانني لا تنصرانني يا زيدان تمام يا شيخنا لاحظ إن الشخص المتكلم يخاطب اثنين من أصحابه، فقال ها لا تنصرانني، يعني والله لا تنصرانني، فدللم دوَقَعَ في جواب قسم محذوف صح؟, صح. لا تنصرانني. الفعل يا مولانا اتصل به بعد ألف إيه؟ إثنين. ألف الاثنين. الفاء عفواً الحرف الأخير فتح ولا لم يفتح؟ الحرف الأخير فتح فوتحوا؟ يا سلام لا تنصران الحد الاخير فتح طيب وبعدين هنجد ينصران ده فعل من الافعال الخمسه صح لأن لان الافعال الخمسه كل فعل مضارع اتصل به الف الاثنين او واو الجماعه او ينصر الرجلان ينصراني ينصران اخاهما فلما تجيب نون التوكيد الشديده يا مولانا الحرف المشدد بكام بحرفين حذفت النون الرفع أيوة. لتوالي الأمثال بس أيوة. أظن واضح أيوة. يبقى الفاء هنا يعني الحرف الأخير يفتح أيوة. طب يفتح الزاي وانت قلت إن الفعل مضارع يبنى على الفتح ها يبنى على الفتح يا شخنة أيوة. إذا النون اتصلت بالفعل اتصال مباشر لا يوجد بينهما فاصل وهنا في فاصل اللي هو ألف الاثنين ما تنتش ان الالف أصلا يناسبها فتح ما قبلها صح يعني دي يا شيخنا مش فتحة بناء ده فتحة مناسبة الالف لان مفوض ده فعل مضارع مش مبني ده فعل مضارع معرب صح معرب ازاي مهما مرفوع بسبوت النون المحذوف لتوالي النونات والف لسين دا فاعل. انتبه لهذا ال لإن احنا عرفنا إن الفعل المضارع يبنى في حالتين يبنى على السكون عند اتصال ابن النسوة والولدت ورضعنا يبنى على الفتح عند اتصاله بننتقل للاتصال مباشر فإذا فاصل فاصل يبقى الفعل معرّب وليس إيه وليس مبني أصلًا واضح طيب بس هو بيتناوله مش من ناحية النحو من ناحية الصرف بقول لك بنية الكلمة دي الحرف المفتوح مالوش لوش علاقة إذا كانت حرف دي حركة عربة أو بناه وما لش علاقة النح في الصرف يعني صح يا شخنا؟ طيب وقصرة نون التوكيد قصرة إيه؟ اسمع كده شوف الجمال لتصورني ليه؟ لأن نون تشبهها لها بنون مسنّة. لما يكون مثلا مثلا يا شخنا؟ المحمداني الزيداني الرجلاني صح؟ قالوا في القران يا شيخنا قال رجلان فدائما النون المثنى مكسوره بعكس نون الجمع مفتوحة ونون ونون ونون ونون ايه اللي بيبقى كده ونون, ونون مجموعا ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكثير نطق ونون ما سنيه ولا ملحق به بعكس اذا استعمله فانتبه انتبه لهذا الفرق يعني خلاص يا شيخنا الارض تكون فهمت لو مش فاهم قول يا ابني طيب انتبه كده يا شيخنا لا تنصرني يا زيد ولا تقضياني شوف شوف ولا تقضياني رغم تقضي فعل ايه معتل ومع ذلك فوت يحفظ يقضي يا يا عشل ألف وحذفت منه الرفع ليه لتوالي النونات ماشي يبا لم تعد لتقضياني تبتول عليه فعل مضارع مرفوع على رفع ثبوت النون المحذوفه لتوالي النونات والف الاثنين فاعل ونون توكيد حرف ليس له محل من العرب. خلاص يا مولانا برضو ولا تتخذوني ولا تسعياني صح خصوصا النون يا سيدنا اللي عشان ايوه عشان ايه زي نون المثنى كده بالظبط ده بيديني توكيد لإن يبقى كسره تلاقي تشبيها بنون المثنى المضارع المسند الى واو الجماعه اذا كان مسند الى واو الجماعه فان كان صحيحا حذفت من الرفع لتول الأمثال وواو الجمع لتقال ساكنين لا تنصرون فما شيخنا لا ليه زي ولا تسمعونا دي اي ولا تسمعونا احنا قلنا لا تسمعونا صح ادي لا تسمعونا اهي عنا اصلها يا مولانا زي منتج لا تسمعونا استمع عندي ثلاث نونات حذفت نون الرفع لتول النونات الواو ساكنه وواو الجماعة سكنة، والنون الأولى ساكنه لأن الحرف المشدد بحرفين اولهما ساكن والسن متحبك فحذفت الواو لالتقاء الساكنين وده الضم دي دلالة على الواو المحذوفة فلما قلوا لا تسمعن يبقى اللهم وقع في جواب قسم تسمعن فعل مضارع مرفوع علامة رفعي ثبوت النون المحذوفة لتول النونات صح؟ وبعدين يا شيخنا واو جمعة المحدودة واو جمعة المحدودة لالتقاء السكانين ضمير متصل مبني في محرف فعل الضمة دي دي ضمت على على ايه على واول المحدودة وبدأ فعل معربي مش مبني يا شيخنا أيوة. الحمد لله فهمت؟, فهمت طيب وإن كانوا ناقصا وكانت عين الفعل م مد... الدقيقة واحدة هذا والله اعلى وعالم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه سيدنا محمد